أن موسى وفتاه نسيا حوتهما لما بلغ مجمع البحرين ولكنه تعالى أوضح أن النسيان واقع من فتا موسى لأنه هو الذي كان تحت يده الحوت وهو الذي نسيه وإنما أسند النسيان إليهما لأن إطلاق المجموع مرادا بعضه أسلوب عربي كثير في القرآن وفي كلام العرب وقد أوضحنا أن من أظهر أدلته قراءة حمزة والكسائي فإن قتلوكم فاقتلوهم من القتل في الفعلين لا من القتال أي فإن قتلوا بعضكم فليقتلهم بعضكم الآخر والدليل على أن النسيان إنما وقع من فتى موسى دون موسى قوله تعالى عنهما فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره الآية لأن قول موسى آتنا غداءنا يعني به الحوت فهو يظن أن فتاه لم ينسه كما قاله غير واحد وقد صرح فتاه بأنه نسيه بقوله فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان الآية وقوله في هذه الآية الكريمة وما أنسانيه إلا الشيطان دليل على أن النسيان من الشيطان كما دلت عليه آيات أخر كقوله تعالى وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين وقوله تعالى استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله الآية وفتى موسى هو يوشع بن نون والضمير في قوله تعالى مجمع بينهما عائد إلى البحرين المذكورين في قوله تعالى لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين الآية والمجمع اسم مكان على القياس أي مكان اجتماعهما والعلماء مختلفون في تعيين البحرين المذكورين فذهب أكثرهم إلى أنهما بحر فارس مما يلي المشرق وبحر الروم مما يلي المغرب وقال محمد بن كعب القراضي مجمع البحرين عند طنجة في أقصى بلاد المغرب وروى ابن أبي حاتم من طريق السدي قال هما الكر والرأس حيث يصبان في البحر وقال ابن عطية مجمع البحرين ذراع في أرض فارس من جهة أذربيجان يخرج من البحر المحيط من شماله إلى جنوبه وطرفاه مما يلي بر الشام وقيلهما بحر الأردن والقلزم وعن ابن المبارك قال قال بعضهم بحر أرمينية وعن أبي بن كعب قال بإفريقية إلى غير ذلك من الأقوال ومعلوم أن تعيين البحرين من النوع الذي قدمنا أنه لا دليل عليه من كتاب ولا سنة وليس في معرفته فائدة فالبحث عنه تعب لا طائل تحته وليس عليه دليل يجب الرجوع إليه وزعم بعض الملاحدة الكفرة المعاصرين أن موسى لم يسافر إلى مجمع بحرين بدعوى أنه لم يعرف ذلك في تاريخه زعم في غاية الكذب والبطلان ويكفي في القطع بذلك أنه مناقض لقوله تعالى فلما بلغ مجمع بينهما الآية مع التصريح بأنه سفر فيه مشقة وتعب وذلك لا يكون إلا في بعيد السفر ولذا قال تعالى عم موسى لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا ومعلوم أنما ما ناقض القرآن فهو باطل لأن نقيض الحق باطل بإجماع العقلاء لاستحالة صدق النقيضين معا وقوله في هذه الآية الكريمة وما أنسانيه إلا الشيطان قرأه عامة القراء ما عدا حفصا أنسانيه بكسر الهاء وقرأه حفص عن عاصم أنسانيه بضم الهاء قوله تعالى فوجد عبدا من عبادنا أتيناه رحمة من عندنا وعلمناه ملاذا علما هذا العبد المذكور في هذه الآية الكريمة هو الخضر عليه السلام بإجماع العلماء ودلالة النصوص الصحيحة على ذلك من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وهذه الرحمة والعلم اللدني الذان ذكر الله امتنانه عليه بهما لم يبين هنا هل هما رحمة النبوة وعلمها أو رحمة الولاية وعلمها والعلماء مختلفون في الخضر هل هو نبي أو رسول أو ولي كما قال الراجز واختلفت في خضر أهل العقول قيل نبي أو ولي أو رسول وقيل ملك ولكنه يفهم من بعض الآيات أن هذه الرحمة المذكورة هنا رحمة نبوة وأن هذا العلم اللدني علم وحي مع العلم بأن في الاستدلال بها على ذلك مناقشات معروفة عند العلماء قال المؤلف رحمه الله اعلم أولا أن الرحمة تكرر إطلاقها على النبوة في القرآن وكذلك العلم المؤتى من الله تكرر إطلاقه فيه على علم الوحي فمن إطلاق الرحمة على النبوة قوله تعالى في الزخرف وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم أهم يقسمون رحمة ربك الآية أي نبوته حتى يتحكموا في إنزال القرآن على رجل عظيم من القريتين وقوله تعالى في سورة الدخان فيها يفرق كل أمر حكيم أمر من عندنا إن كنا مرسلين رحمة من ربك الآية وقوله تعالى في آخر القصص وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك الآية ومن إطلاق إيتاء العلم على النبوة قوله تعالى وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما وقوله وإنه لذو علم لما علمناه الآية إلى غير ذلك من الآيات ومعلوم أن الرحمة وايتاء العلم لدني أعم من كون ذلك عن طريق النبوة وغيرها والاستدلال بالأعم على الأخص فيه أن وجود الأعم لا يستلزم وجود الأخص كما هو معروف ومن أظهر الأدلة في أن الرحمة والعلم اللدني الذين امتن الله بهما على عبده الخضر عن طريق النبوة والوحي قوله تعالى وما فعلته عن أمري أي وإنما فعلته عن أمر الله جل وعلا وأمر الله إنما يتحقق عن طريق الوحي إذ لا طريق تعرف بها أوامر الله ونواهيه إلا الوحي من الله جل وعلا ولا سيما قتل الأنفس البريئة في ظاهر الأمر وتعييب سفن الناس بخرقها لأن العدوان على أنفس الناس وأموالهم لا يصح إلا عن طريق الوحي من الله تعالى وقد حصر تعالى طرق الإنذار في الوحي في قوله تعالى قل إنما أنذركم بالوحي وإنما صيغة حصر فإن قيل قد يكون ذلك عن طريق الإلهام فالجواب أن المقرر في الأصول أن الإلهام من الأولياء لا يجوز الاستدلال به على شيء لعدم العصمة وعدم الدليل على الاستدلال به بل ولوجود الدليل على عدم جواز الاستدلال به وما يزعمه بعض المتصوفة من جواز العمل بالإلهام في حق الملهم دون غيره وما يزعمه بعض الجبرية أيضا من الاحتجاج بالإلهام في حق الملهم وغيره جاعلين الإلهام كالوحي المسموع مستدلين بظاهر قوله تعالى فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام وبخبر اتقوا في المؤمن فإنه ينظر بنور الله كله باطل لا يعول عليه لعدم اعتضاده بدليل وغير المعصوم لا ثقة بخواطره لأنه لا يأمن دسيسة الشيطان وقد ضمنت الهداية في اتباع الشرع ولم تضمن في اتباع الخواطر والإلهامات والإلهام في الاصطلاح إيقاع شيء في القلب يثلج له الصدر من غير استلال بوحي ولا نظر في حجة عقلية يختص الله به من يشاء من خلقه أما ما يلهمه الأنبياء مما يلقيه الله في قلوبهم فليس كإلهام غيرهم لأنهم معصومون بخلاف غيرهم قال المؤلف رحمه الله وبهذا كله تعلم أن قتل الخضر للغلاب وخرقه للسفينه وقوله وما فعلته عن أمري دليل ظاهر على نبوته وعز الفخر الرازي في تفسيره القول بنبوته للأكثرين ومما يستأنس به للقول بنبوته تواضع موسى عليه الصلاة والسلام له في قوله هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا وقوله ستجدني إن شاء الله صابرا ولا اعصي لك امرا مع قول الخضر له وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا أيها المستمع الكريم سيكون لنا بعون الله تمام حديث حول الخضر في لقائنا القادم وإلى ذلك الحين أستودعك الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته